من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا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 بيربه فلا يخاف بخسا ولا رَهَقا وان من المسلمون ومن القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وان من القاسطون فكانوا لجن مما حطبا